فَكَيْفَ إِنْ قَامَتْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ مَّا جَاءُ كَيَحْلِفُونَ فَكَيْفَ إِنْ قَامَتْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ بِمَا فَعَلَتْ أَيْدِيكُمْ كم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا كم <تصفيق> جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا